مطلوب حيا أو ميتا بعد كل صلاة فجر يتأجج الشوق في قلوب الأنصار فيحملهم إلى مشارف يثرب تتطلع قلوبهم للقادمين للمطايا علها تحمل حبيبهم صلى الله عليه وسلم فإذا مشتد حر الظهيرة عادوا لكن شوقهم يتجدد مع كل صباح ويشرق مع كل شمس أما في مكة فيواصل علي إعادة ودائع نبيه صلى الله عليه وسلم وبدلا من أن يشكره الطواغيت أرسلوا إلى القبائل والمضارب حولهم رسلا تغريهم بدم محمد مقابل مئة بعير ها هو صلى الله عليه وسلم ينزل وصاحبه من الجبل فيأخذان راعي الغنم ابن فهيرة معهما وينطلقان نحو مكان قد أنيخت فيه ثلاث نياق يقوم عليها دليل اسمه عبد الله بن أريقط ولما وصلوا ركبوها وسلكوا طريق الساحل الذي لا يسلكه المسافرون نحو يثرب وفجأة يراهم رجل من عشيرة بني مدلج فيشك أنهم المطلوبون فينطلق مسرعا نحو مضارب قومه يتلفت يبحث عن فارس قومه سراقة ابن مالك عله ينال منهم فيحذيه من المكافأة رآه وسط مجلس من مجالسهم فمشى نحوه وخاطبه قائلا يا سراقة إني قد رأيت أسودة بالساحل أراها محمداً وأصحابه أدرك سراقة أنهم هم فتدافعت في مخيلته مئة من الإبل تحتضنها مراعيه فطمع بها لنفسه وتظاهر بعدم الاكتراث بل رد بأسلوب يثبط عزيمة الجالسين فقال إنهم ليسوهم ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا فأحبط الرجل وجلس واستأنف الجالسون حديثهم بينما كان سراقة يغلي من الداخل ظل يشتت انتباههم ثم استأذن بعد ساعة ونهض بهدوء توجه نحو خيمته فدخلها وأخذ كنانته فملأها بالسهام وتقلد قوسه وأخذ رمحه ثم نادى خادمته فهمس بها وأمرها أن تخرج فرسه دون ضجيج خلف مكان مرتفع بحيث لا يراها قومه ثم تسلل من وراء الخيمة يخط رمحه بالأرض ثم تناول زمام الفرس من الخادمة واقتادها بهدوء حتى توارى عن القوم ثم ركبها فانطلقت تنهب الأرض تحرث رمال الشاطئ حتى أبصرهم من بعيد لكن فرسه عثرت به فسقط وتدحرج على الأرض فنهض وعاد إليها ثم مد يده للخرج فأخرج الأزلام التي تشبه القرعة يحملها الوثنيون ويستخيرونها فرماها في الأرض فخرج له أنه لن يضرهم لكن طمعه عصى أزلامه فمضى على فرسه نحوهم،